لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعماقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سزدا ومن خلفهم سزدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 114. إما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم 115. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين 116. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون.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 124. لا أتخذ من دوني آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يوقظون 125. إني إذا لفي ضلال مبين 126. إني آمنت بربكم فاسمعون 127. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي علمون بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد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 114. وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 115. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 116. وإن نشأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 117. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين.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 119. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين 110. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 111. ما ينظرون إلا صيحة واحدة 119. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون 111. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون كانت الا صيحه واحده فإذا هم جميع فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهين هم ازوين في ظلال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 114. وأن يعبدوني هذا صراط مستخيم 115. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقبون 116. هذه جهنم التي كنتم توعدون 117. إصلواها يَوْمَخم عَلَافوهم وَتُكَلِّم نَ عديم وَتُكَلِّم نَ عديم وَتَشَدُ وَرجُلُون بِن كَامُوا يَكْسِبون وَلَ نَّشاءلَمَسْنَ على عيُنٍ فَسْكَبَقُ الصرَطَ فَ يُبَصِرُ وَلَ نَش لَمَ سَخْنَهُم على, على مَكَانَتين فَمَا اسْتَقَامُ نَضِيًا وَلَا يَرْجِعُ وَمَنْ عَمَّرَهُ نَكِسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ إِلَّا عَلَّمْنَاهُ الذِّكْرَ وَقُرْآنًا مُّبِينًا لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ على الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَاهَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَمْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا نحزن كقولهم إنا نعلم ما يسفون وما يعلمون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه 117. قال من يحيي العظام وهي رميم 118. قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم 119. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقضون 110. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم